ولكم في القصاص ويهاي التول بكر نيدا شهاي حياته حياتي تدهي حياتي تدهي شو حياة تدهي حكر تول بكرن هبت حكم شرعي هبت عالم زكا نورة قشته بك شن كرزان قصاصة هاي تول بكرنا هاي حكم يعادل حكم يشرعية أف جريمة ها أف نباضيها بباس ناجد جابه دي بتا حيات دي بتا دي لك نفس دي لك مروف دي خلاص بنشكوشتين جا خدتها عالا لجل كتا خبط بيشتين يا اولي الالباب يا اوكاسي عقل لعلكم تتقون بلك هين دي خدانا باش اشكوشتين شنكو هكا القصاص هبط هين دي خدانا باش اشكوشتين جبارش خدتها عالا لجل خدان عقل اخف شنكو اوت اوامر تخدتها عالا تج اولین هیز را خوطه دک